السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى لا سيما النبي المختار والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعليه العظام المستمعين ان شاء زلنا معنا التفسير قلنا إن هناك بعض التسجيلات اخوا أسقطت بعض التسجيلات لذلك نحن نعيدها من أجل أن يكون نصاب التفسير كليتا موجود وصلنا إلى قبره تعالى ولا تأكله أما لكم بينكم الباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقة من أموال الناس بالاسم وأنتم يعني وأنتم تعلمون قال معباس هذا رجل يقوم عليه المال وليس عليه فيه بينه فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وعن أكمل الحسن والقطادة والصدي ومقاتل رضي الله عنه الرحمن زيد الناس تعلم أنهم قالوا لا تخاصم وأن تعلم أنك ظالم حقيقة الأمر في هذا الباب أمر عظيم لا تأكل أمالكم بينكم بالباطل أكل أمال الناس بالباطل له طرق كثيرة دكتور مع دكتور أيمن تحت أمرك أي وقت بعد درس لو تريد الآن كمان أيضا تحت أمرك رأني شرط دكتور أيمن إذن, اذن اقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل ابطل الباطل في اكل اموال الناس الربا والتحايل على الربا هذا ابطل الباطل واعظم الباطل لان هذا فيه ما فيه من الخديعه وفيه ما فيه من التغريز وفيه ما فيه ايضا من الزيف في التعامل مع الله لاله ولاله اكل اموال الناس بالباطل اعظمها الربا الربا من اعظم الوان اكل اموال الناس بالباطل في فيه ما فيه من الظلم البين على على الذي يقترض ثم يعيده القرض بزيادة وما زال الغني يركب فوقه يسقطه في الأرض وهو وهو يعلو وهذا هو اعظم الذنوب لان الله جل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما ذكر الله الحرب قط بعد الحرب على اهل الكفر إلا إلا في هذا الحال وهو وهي الحرب على على اكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه مسألة عظيمة جدا في هذا, في هذا باب اكل الربا ولذلك قال النبي السلام لعن الله أكل الربا وموكله وكتبه وشاهديه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهذا جاء من قفا مرفوعا وإن كان المرفوع فيه كلام نعم أنا لا أقبل الأعذار آياتها الحوراء ما أقبل, ما أقبل الأعذار قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا اشد من 36 زنيه فالحاصل أعظم ألوان أكل أموال الناس الباطل الربا وأعظم منه التحايل على الربا وأعظم منه التحايل على خديعة يعني يخادعون الله كأنما يخادعون الصغار سبحانه وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون لذلك فإن التحايل على أشد من الربع قاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليه الشحوم فأذابوه فجملوه فبعوه فأكلوه سمنا شوف الله شوف القول قال فأكلوه سمنا سأجيبك كيف كيف تسمعين وأنت في الاختبار قال فأكلوه سمنا وهذه عظيمة جدا في هذا الباب التحايل على الربا كبايا عين المشروط كالتورق كبايا العين المشروط كالتورق أيضا فيه تحايل على الربا ومن ذلك أيضا كما قلت الجحود أن يجحد عندما يأخذ المال من الناس وليس هناك سمت ما يثبت ذلك ولا بينه فيجحد المال يجحد المال ويقسم أمام الحاكم على أنه لم يفعل ذلك أو أنه لم يأخذ مالا وتكون المسألة عظيمه في هذا ما يجحد المال وأيضا يرتقي إلى الحكام يشهد عندهم كما قال ابن عباس وغيره والحمد لله الحمد لله رضي الله عنكم جميعا وقد قال أيضا أنه يأكل أموال الناس بالتغرير أنه يأكل أموال الناس بالتغرير وبالغبن وغير ذلك ثم أيضا يعطي يعني يداري بها أو يداهم بها الحكام من أجل وهذا يكون عاقبة أنه يفتح له أبواب أخرى ليأكل أموال الناس مرة أخرى وثانية وثالثة وربيعة وخمسة ويستحل ذلك أو قل يستمر ذلك ويسعى إلى أكل أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وتبلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أمال الناس بالإثم طبعا لتأكلوا إما أن تكون لا معاقبة وإما إلى التعليل مع المداهنة بالمال للتعليل لأنه يفتح له أبواب ما كانت تفتح له عليكم السلام، بارك الله فيكم، بارك فيكم، بارك فيكم، بارك فقال ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وتبلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنكم قد ظلمتم وأنكم قد غبنتم وأنكم قد غررتم بمن يشتري وأنكم أكلتم أموال الناس تعلمون ذلك وهذه معناها يعني أمر لابد أن تفهمه جهدا معناها بأن, بأن الذي يقع في الاسم إن الله لا يؤاخذه حتى يبين له أنه وقع فيه تقام عليه الحج رضي الله محمد أحسن الله يكرا الله مقامك وتروم بما قدمه تفتح لهم ابواب اكل اموال الناس في الباطن الناس وغض الناس وظلم الناس فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون تعلمون انكم تغشون تعلمون انكم تاكلون اموال الناس في تعلمون انكم قد بهنتم بدينكم نعم لتاخذوا الدنيا عليكم السلام ورحمه الله الله عنكم جميعا آمين امين رضي الله صل على محمد ولا ولابد أن نفهم مسألة من الأهمية بمكان قضاء القاضي إن اشتهد فيه وأخطأ فإنه لا يحل الحرام خلافا للحنفيه وهذا قول جمهور أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار شوف انظر فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها فليحملها أو أو ليذرها يعني يعطونها للحكام مدهنة مدهرات يعطونها للحكام يعطونها للحكام طبعا هذه تأتي ليس في المسألة على على ولي الأمرك المسألة على الوكلاء على الذين يكونون مدراء في في أعمال معينة وهذه هي الرش الرشوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش راش الذي يسعى في مسألة في مسألة الرشوة نعم فهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أنه القاضي لو اشتهد وأخطأ وحكم بمال زيد العبيد ليس العبيد أن يستحله ليس له ذلك وهذا خلاف الحنفية الذين قالوا بنو قضاء القاضي ينفع حتى لو قال بأنها امرأة وهي مطلقة ويأبائنا بنونا كبرى يقول يستحلها حنفية أخطأ خطأ عظيما في هذا رد الله عنك أصنح مود شبك الله عافاك سلمك الله من كل شر ومضر قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها على الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون الرشوة أيضا من أكل أموال الناس بالباطل وقد تكون رشوة في أكل أموال الناس بالباطل على الخفاء بأنه يقدم مثلا أنه شركة طرحت طرح معينا ويريد في المناقصة بعض الصفات التي تتوفر في الشركات التي تقدم تريد العمل، فالمناقصة ترسى على على شخص معين يكون هذا الشخص المعين بأنه دفع رشوة أعطى من تحت الطاولة كما يقولون أعطى رشوة ليمر أو لتمر شركته وأيضا ليرسل عطى عليه، فهذا أيضا من هكذا الناس بالباطل هذا أيضا من أكل أموال الناس البطر الأمر ليس بالهين الأمر عظيم جدا ما أدري يا محمد لو تعلم كم أحبك في الله رضي الله عنك ونفع لك الأمة الإسلامية أيها الأثري الرائع نسأل الله لدفعلها أن يفتح لي ولك أنا فقط كنت أتحاشى الكلام عن الكبار وأنا اربط لساني وقلبي وأعوذ بالله أن تلو أن يلوك لساني أحد من الكبراء النبلاء لكن يعني كلام حضرتك طبعا نصح لي وإرشاد وتعليم لي أخذ به لكن أردت أن ألفت الانتباه إلى أنني أيضا عن على أنني لا أطلق لساني في النبلاء والفضلاء لكني أيضا لا أحب التدليس فأنا لا أدلس من أعتقد أنه عالم سأقول هو عالم ومن أعتقد أنه ليس بعالم سانحل الطول بأدب ورفق لكن لا يمكن أوهي من بانه بأنه عالم لكن أنا اضطررت مع كلام, كلام حضرتك أمس اضطررت أن أصرح بأن الرجل من الفضلاء والنبلاء نحسبه من المخلصين لكنه ليس من العلماء وهذه حقيقة, حقيقة وإن كانت مرة لبعض الناس لأنها حقيقة لأننا, لأننا في طريقنا أنا وأنت وكل من يتبع الأثر وكل من يقول عقيدة السلف وطريق السلف هو الذي نستنير به لسنا لسنا من هؤلاء الذين, الذين يتأثرون بالضغات الإعلامية الزائفة وأنت تعرف هناك تعرف قرّسوا إعلامهم للضجات الإعلامية الضعيفة. ما دام الرجل منهم فلا بد أن تلمعه تلميعا ورنيش هو يعني. كأنه بائع ورنيش. تلمعه تلميعا وترفعه فعلا وتتكلم بقى فيه بأن هذا من السادة وهذا من لكن الصحيح أننا. نحاول قد كان أن نضع شيء في موضعه ونعطي كل ذي فضل فضله ولا يمكن أن, أن نعمي على الناس لكننا أيضا نتأدب مع جميع الناس فأنت يا سيدي يا أبا محمد كيف تقول ذلك ليتني أمام عينيك لأقبل يديك قبل أن أقبل بين عينيك نفع الله بك الأمة الإسلامية ونسأل الله للإفعال أن يستعمل يعني في نصرة هذا الدين وإعلاء راية السنة الآن خ خلاص ليه طلب عند حضرتك؟ أنا الآن تكلمت مع أخ في قطر لأن أريد كان تلفوني الشيخ مش عندي وأنا أصلاً ما عندي تلفونات الآن ولا عندي أي شيء فما عندي أي تلفونات أحد فأنا أريد أتكلم الشيخ على أساس يوم الخميس تكون له الكلمة وأيضاً شيخ مشهور إن شاء الله سأتكلم وأيضاً الشيخنا طلب ترقيه من الأفضل يتكلمون في انا نجتمع من أجل نضع ضوابط في تأصيل العلم وطلب العلم، بدل ما نرى يعني بعض ال هي الدققات الإعلامية الزاهفة والبرمجة التي تعمل على الفوضى العلمية والناس، وطبعا الذي يتكلم بذلك كما تراه لا حتى يعني جلس على روبتيه فاستمع حديثا لأحد أو علما عند أحد من المشايخ أو جاع سنين طوال من أجل أن يطلب العلم، لكن هي كما قلت مسألة الطوائف التي لها لها بعض الجوانب الإعلامية التي يؤثر على الناس سحر فرعون لا يفيد سحر فرع... فرعون مؤقت لا يستديم وأيضا مكانات الناس في القلوب لا يملكها إلا رب القلوب علام الغيوب الضجة الإعلامية لن تفيد لن تفيد لأن الله قال, قال وألقيت, عليك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فلو اجتمع أهل الأرض ليرفعوا أحدا ويلمعوا ليلمعوا فانه إن كان ساقطا عند الله فلن يعلو وان كان, وإن كان عند الله له المكانه واصطفاه الله جل وعلا سيرسخ الله حبه في القلوب وراغمة الانوف وشاهه الوجوه محسن هذا سؤال ثقيل اثقل من السؤال القبل والله ديك يا محسن أنت كمان ما أدري هل علي حق واجب لو, لو, لو فضلت الشيخ الأثر أبو, مح ابو محمد محمد إنسان لو قل لي افعل ذلك وقل ساسمي لكن أنا ما أدري ماذا أفعل طيب الرقم أحمد سعيد طيب, طيب طيب أنا أريدك أنت تكلمه تحسن إليا في ذلك وأنا سأرى أحمد سعيد إن شاء الله طيب ممتاز ممتاز ممتاز رضي الله عنك رضي الله عنه رضي الله عن علمائنا ونسأل الله أن يحفظكم من كل سوء اللهم آمين حفظكم رب ربي وأحسن الله ليكم حاضر ساجيب عن الاسئله بعد بعد الدرس بعد ما ننتهي بعد الدرس ان شاء الله قلت الرشوه من أكل اموال الناس في الباطل اعظمها اكل الربا واكل الربا الخفي اعظم واعظم التورق علينا المشروطة طبعا علينا المشروطة لأنه التورق أيضا فيه خلاف عشان نتكلم بحق يعني. على أساس أنه ذريعة ذريعة الأمر الربا وأكثر معاملات المعاملات المعاصرة في المرابحات ما هي إلا تحايل على الربا كل خليني أكون مؤدبا لا أعمم بجرأة جل البنوك الإسلامية تتعامل بالربا في هذه الطريقة كل أو جل مرابحات البنوك الإسلامية كلها تحايل على الربا كله ثلاثه يعني تحاول على الربا ليست ليست صحيحه فوالرشوه ايضا فيها ما فيها من اكل اموال الناس بالباطل لعن الله الراشي المرتشي والرائش وهنا عظيم الآيات تراها جليا عندك في الساحة عندما يقول وتضلوا بها للحكامي لتأكلوا فريقا من أموال الناس وانتم تعلمون ممكن يذهب إلى وكيل في الجمارك أو مدير في شركة أو في بنك حتى ليفوت له أمور هذا تا... بيحدث, بيحدث والواقع نعيشه هل ما أتكلم والواقع نعيشه وتكون الرشوة هي رأس مال تمرير الورقات ورأس مال تمرير هذه العقود وهنا وعيد شديد وفيها الزج العظيم من الله دل في علاه في قول وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون تعلمون أنكم مخطون تعلمون أنكم تتجاوزون تعلمون أنكم, أنكم تغشون تأكلون أموال الناس بالباطل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا صحيح حافظ الله شيخنا البار الكريم الجواد الكريم حقا جواد دمث الخلق الشيخ العدد. نعم أنا أوافق الشيخ على ما يقول نعم نعم, نعم أنا لا أحيد عما قال قيد الملة البنوك بأسرها كلها الربا يعلوها حتى كل البنوك الإسلامية في ذلك تفضلي آياتها المؤذبة المهذبة لكن عليك أن تسمعي بسماعة الأذن أو ترجيعي إلى الدرس سريعا لكن الحمل ثقيل يا محسن الأمر ليس بالهين الحمل ثقيل قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من, آمن ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه نزلت أيضا في الأنصار على مكان ما يفعلون في الجاهلية يقول نعم بس أن الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية العظيمة يسألونك عن التي قل لي أنا وقيت للناس والحج وقال بعضهم عليه وسلم نرى القمر نراه دقيقا يكون كالعرجون القديم أيضا نراه دقيقا ثم يستنير ويستدير ثم ذلك يأخذ بالدقة إلى ان يرجع على ما كان عليه كالعرجون القديم فقال نبيه رضي, رضي, الله رضي الله عنك منك أحسن الله إلى أولادك ويجعلهم جميعا قرة عين لك أحسن الله لك يا محمد فقال يا رسول الله فيرجع كما كان في القديم فنزلت هذه الآيات العظيمة يسألونك عن الأهلة قل يا ما للناس والحج قال في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه الرضاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤياتي وأفطروا لرؤياتي فانغم عليكم فعدوا ثلاثين يوما شوف قال جعل الله المواقيت الاهل مواقيت الناس والحمد لله أنه اناط معرفة دخول الشهر أو خروج الشهر بالعين المجردة بالعين المجردة لذلك قال صوموا لرؤياتي وأفطروا ذو رؤيتي في قولي نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب وهذه فيها دلالة على أنه لا يصح الاعتماد, الاعتماد على الحسابات الفركية بحال من الأحوال تستأنس بها نعم نستأنس بها لكن لا يصلح أن تكون العمدة العمدة في ذلك ما أناطه الشرع حكما وما ترى الحكم ويتبع الوصف يكون يتبعه الحكم ترى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب لا نحسب تحسبون أن قول النبي لا نحسب الحساب قال من هذا خطأ أمبي زيد زيد حارثة كان من أعظم الناس حسابا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المقصود بها الحسابات الفلكية التي يعني يجرون خلفها إن أمة لا نحسب ولا نكتب. ان أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. أشاروا كذا شاروا هكذا سوم فسوم الرؤيا وافطروا وأفطره لرؤيته فإن غم عليكم في رواه فإن غبي عليكم فعدوا ثلاثين يوم أو أتم الشهر عدته. والمسألة ليس بما, بما يتخذه المر. لذلك قلت لكم مسألة التشريع مسألة اختبار صدق أبدية. مسألة التشريع أعظم ما فيها هي مسألة اختبار اختبار الصدق العبودية <تصفيق> أن تسلم لله يسألونك قال الله في وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يترى الرسول من ما ينقرب على عقبيه فمدار الأمر على القلوب مدار الأمر على القلوب وإن الله لا ينظر إلى سواركم ولا إلى مواركم ولا يعمل ينظر إلى قلوبكم إلى قلوبكم ولذلك المسألة دائرة على التقوى والتقوى قال فيها سلم الطقة هنا التقوى هنا الطقة هنا, هنا فالله تعالى وليس البر وليس البر بأن تقتل البيوت من ظهورها ولكن البر من الطقة وقتل البيوت من أبوابها رأى البخاري عن البراء بن عزب قال كانوا إذا أحرموا في الجهرية أتوا البيت من ظهر فأنزل الله تعالى وليس البر أن تأتو بأن تأتوا البيوت من ظهرية ولكن البر من اتقى وعاءه القلوب كانت الأنصار إذا قاضوا من سفرين لم يدخل رجل من قبل بابه فنزلت الآية وقد قال الحسن بصري في هذه الآية كان أقوام من الأهل الجهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدله بعد خروجه أن يقيم ودع سفره لم يدخل بيته من بابه ولكن يعني يدخله من قبل ظهره فأنزل الله جعله منكرا وليس البر بأن تأتي البيوت من, من ظهورها ولكن البر من اتقى قال ولكن البر من وقت واتبئت من, أبو من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فجعل مدار الفلاح والتمام والكمال والسداد والرشاد على التقوى والتقوى نجات قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا التقوى هنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل مؤتمر الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق والتقوى كما قال ابن أبي طالب هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو سراب الله عن معاص الله جل في علاه على نور من الله يخشى عقاب الله سبحانه وجل في علاه نغم عند هذه الآية الفواد المصنبطة بعد الأزام إن شاء الله الفوائد المصنبطة حرمة الرشا والربا أظلم الناس من ناجهت حق الآخرين ويعلم أنه ظالم حرمة الاعتماد على الحسابات الفلكية إن الله أناط الأحكام بالأهلة وترى بالعين المجردة طيب طيب لابد ان تنبهوني اول ما يحدث ذلك انبهوني غفر الله لكم طيب ان شاء الله ماشي إن شاء الله يكون يكون الصوت الآن عتادا رضي الله عنك إن شاء الله يكون الصوت محمد أنا أنا قلت خليك مع المشرفين يعطونك يعني ت رقم أناس ممكن نتواصل معه بإذن الله رضي الله عنك لا ما تقبل يا رب، لا ما عليهم من الخلاص. وفي أسرة تفضلوا.